ومن خفت موازينه فأولئك الذين, خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قل اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا, ينزع عنهما لباسهما لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا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 قل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ يَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون قُلْ أَمَرُ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ودعوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدين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 وَأَن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أَجَلٌ فَإِذَا جاء أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يستقدمون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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلونا قالت ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب, فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا نعم.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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يعرفونهم بسيماهم قَالُوا مَا أَغْنَى عنكم جَمْعُكُمْ قالوا ما أغنَى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتموا لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ يوم ما رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حرمهما على الكافرين عَلَى الْكَافِرِينَ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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آله الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا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 سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين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 قد جاءتكم بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمُ هذه نَاقَةُ اللَّهِ لكم آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الْأَرْضِ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قدم السابا انا الضراء والسراء فاخذناهم بغته فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي التلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم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 وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ العذاب يقتلون أَبَنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذلكم بَلَاءٌ من ربكم عَظِيمٌ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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أَفَاقَ قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أول المؤمنين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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أَيْدِيهِمْ ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي, بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وَلِأَخِي وأدخلنا في رحمتك وأنت أَرْحَمُ الراحمين إِنَّ الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وَذِلَّةٌ في الْحَيَاةِ الدنيا وكذلك نَجْزِي المفترين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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أَتُهْلِكُنَا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وانت ولينا فاغفر لنا وارحمنا, فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخره ان هدنا اليك قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 وقولوا حطتوا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا, يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّا الذين الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بئيس بما وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيُغفر لنا وإي يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق أَلَمْ يُؤْخَذْ ميثاق مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يمسكون بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ المصلحين وَإِذْ نَتَّقَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَخُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم الْقِيَامَةِ إِنَّا كنا عن هذا غافلين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 من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يَسْأَلُونَكَ عن السَّاعَةِ أيان مرساها قل إِنَّمَا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إِلَّا هو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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ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 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم, فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمُوا بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ ربكم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ